إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسينا ومن سيِّئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النَّار ثم يا عباد الله ان الله عز وجل خلقكم وخلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعًا وجعلَ لكم حياتَين حياتًا دُنيا فانِيَة وحياتًا أُخرى باقِيَة والآخِرة خيرٌ وأبُقى يا عباد الله وأوجَبَ عليكم في دُنياكم أن تُؤمنوا بأُخراكم فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر فمن الفروض اللازمة أن يؤمن العبد باليوم الآخر وما فيه بكل ما جاء في كتاب الله وصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبارٍ عما يكون في اليوم الآخر ومن ذلكم يا عباد الله أن يوقِن العبد إيقانًا تامًا لا شك فيه ولا ارتياب أن ربنا سبحانه وتعالى يجمع الناس يوم القيامة فيقول من يعبد شيئًا فليتبعه فيتَّبِعُ من كان يعبُدُ الشمسَ الشمس ويتَّبِعُ من كان يعبُدُ القمَرَ القمَر ويتَّبِعُ من كان يعبُدُ الطواغيْتَ الطواغيْت فلا يبقى من كان يعبُدُ غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار فيُدعَ اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبُد عزير بن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فيقولون عطشنا ربنا فسقنا فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبُدُ المسيحَ ابن الله فيُقالُ لهم كذبتم ما اتَّخَذَ الله من صاحِبةٍ ولا ولد فيُقالُ لهم ماذا تبغُون فيقولون عطِشنا ربَّنا فسقِنا فيُشارُ ألا ترِدون فيُحشَرون إلى النار كأنها سرابٌ يمو بعضها بعضا فيتساقطون في النار فلا يبقى الا من كان يعبد الله من بر او فاجر فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون فياتيهم الله تبارك وتعالى في صوره غير صورته التي ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيقولون فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه لا نشرك بالله شيئا لا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثه الله تعالى في صورته التي يعرفون وبال علامه التي يعرفون فيقولوا انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم والصراط يا عباد الله جسر ينصب على ظهر جهنم من طرفها الى طرفها والنارُ تلتهِبُ تحتَه سوداءُ مظلمَة لها حسيسٌ وصوتٌ مُفزِع والصِّراطُ أدقُّ من الشعرَة وأحدُّ من السيف والموسى وهو دحضٌ زلِقٌ مزلَّةٌ لا يثبُت عليه إلا من ثبته الله فانه اذا وضع الصراط مثل حد تقول الملائكه من تجيز على هذا تقول الملائكه لربها من تجيز على هذا لدقته وحدته فيقول من شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ويكون المؤمنون والمنافقون في الظلمه دون الصراط فيعطون نورا يعطى كل انسان منهم منافقا كان او مؤمنا نورا اما المنافقون فيعطون نورا ظاهرا كما كانوا يظهرون الاسلام ثُمَّ يُطفَأُ نورُهم فإذا رأى المُنافِقُون نورَ المُؤمنين يمشُونَ به وهم قد أُطفِئَ نورُهم وبقوا في الظُلُمات حائِرين قالوا للمُؤمنين انظُرونا نقتبِس من نورِكم أي أمهِلُونا لننالَ من نوركم ما نمشي به في الظُلُمات لننجوَ من العذاب فَقِيلَ لَهُمْ ارجِعُوا وراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا أي إن كان ذلك مُمكِنًا والحال أنَّ ذلك غيرُ مُمكِن بل هو من المُحالات فضُرِبَ بين المؤمنين والمُنافِقين بسُورٍ أي بحائطٍ منِع وحصن حصين له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب وهو الذي للمنافقين فينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم تضرعا واستعقافا لهم ألم نكن معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونعمل كما تعملون قالوا بلى كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا يقين ولا نية صالحة بل وأنتم في قلوبكم تربصتم بالمؤمنين وارتبتم وشككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا وغرتكم الاماني الباطلة حيث تمنيتم ان تنالوا مثل المؤمنين وانتم على النفاق حتى جاء امر الله فجاءكم الموت وانتم على نفاقكم وغرَّكم بالله الشيطان فاليوم لا يُؤخَذُ منكم فِدْيَة ولا من الذين كفَرُوا ولو افتديتم بما افتديتم ومأواكم النار فمُستقرُّكم النار هي مولاكم التي تتولاكم وتضمُّكم إليها وبئس المصير النار واما المؤمنون يا عباد الله فيعطون نورهم على قدر اعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نورهم فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى نوره دون ذلك حتى يكون اخر من يعطى نوره على ابهام قدمه يضيء مره ويطفئ مره فإذا اظام فاذا اضاء قدم قدمه واذا اطفئ قام وثبت ويمرون على الصراط فيقول لهم أنجو على قدر نوركم وللصراط كلاليب وخطاطيف تأخذ الناس فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالضرف أي كنظرة العين ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كحضر الفرس أي كعدو الفرس ومنهم من يمرُّ كشَّدِّ الرحل أي كمن يركب على الرحل كمن يركب على البعير ومنهم من يمرُّ يسعى سعيا ومنهم من يمرُّ يرمُل رملا ومنهم من يمرُّ يمشي مشيا ومنهم من يمرُ يحبُو حبوى ومنهم من يمرُ يزحفُ زحفا فيمرُّون على قدر أعمالهم حتى يمرَّ الذي نورُّه على إبهام قدمِه تخرُّ منه يدٌّ وتعلَق يدٌّ وتخرُّ رجلٌّ وتعلَق أخرى وتُصيبُ جوانِبَه النار فإذا خلَصُوا قالوا الحمدُ لله الذي نجَّانَا منك بعد الذي اراناك لقد اعطانا الله ما لم يعطي احدا الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي اراناك لقد اعطانا الله ما لم يعطي احدا والرسل عليهم السلام يجتازون ويكون اولهم اجتيازا مُحمَّدًا صلى الله عليه وسلم ويكونون على جنبتي الصِّراط ولا يتكلمُ يومئذٍ إلا الرُّسُل عليهن السلام وقولهم اللهم سلِّم سلِّم اللهم سلِّم سلِّم وتُرسلُ الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصِّراط يمينًا وشمالًا وذلك لعظم شأنهما وعظم حقهما فمن أدَّى الأمانة في الدنيا ووصل الرحم في الدنيا نجا ومن لم يفعل لم يسلم فيكون الناس على الصراط ما بين ناجٍ مسلم لا تصيبه النار ولا يسمعُ حسيسها وناجٍ مخدوش تُصيبُه النار لكنَّه ينجو ومكدوثٌ في نار جهنَّم واقعٌ فيها قد جُمِعَت يداه ورجلاه فيكونُ الناس على الصِّراط يا عبادَ الله ما بين ناج مسلَّم لا تُصيبُه النار ولا يسمعُ حسيسَها وناجٍ مخدوش تُصيبُه النار ولكنه ينجو منها ومكدوسٍ في نار جهنَّم واقعٍ فيها وقد جُمِعَت يداه ورجلاه خرَّ ورأسُه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى فآمِنُوا عبادَ الله بالصِراط وأحوال الناس عليه إيمانًا لا شك فيه واعلموا رحمني الله وإياكم أن السلامة والنجاة على الصراط يوم القيامة إنما تكون بمقدار الثبات على صراط الله في الدنيا فبقدر عملك يا عبد الله يكون مُرأ مرورك على الصِّراط، فأحسِن عملك، أحسِن عملك، واجتهِد في الإخلاص، والمُتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون من الناجين، ثم إذا نجى المؤمنون من ذلك، فإنهم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لص من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا بالحسنات حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في, في دخول الجنه وهذا القصاص بين المؤمنين يا عباد الله انما يكون للذين لا تفني الحقوق التي عليهم حسناتهم أما الذين تُفني الحقوق التي عليهم حسناتهم ويُطرح عليهم من سيئات خصومهم فإنهم يُطرحون في النار والعياذ بالله ألا فاتقوا الله عباد الله وعملوا لما ينجيكم في ذلك اليوم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفِرُوه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن مجالسة الصالحين في الدنيا خير كلها ومن أعظم خيرها يا عباد الله أن المؤمنين إذا اجتازوا الصراط ورأوا أنَّهم قد نَجَوُّوا تذكَّروا إخوانًا لهم فيقولون ربَّنا إخوانَنا كانوا يُصلُّون معنا ويَصُومُون معنا ويَعمَلُون معنا فيقول الله تعالى اِذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِي نَارٍ مِنْ إيمان فاخرجوه اي من النار ويحرم الله صورهم على النار فياتونهم وبعضهم قد غاب في النار الى قدميه والى انصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول ربنا الرحيم اذهبوا فَمَن وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نَصِفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ رَبُّنَا الرَّحِيمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِذْهَبُوا فَمَن وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا فَاسْتَكْثِرُوا عِبَادَ اللَّهِ من الجُلَساء الصالِحين وخالِطُوهم فإنكم لن تُعدَموا خيرًا منهم في الآخرة والأولى ألا فاتقوا الله عبادَ الله حقَّ التقوى واستمسِكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى وكونوا عباد الله مع الجماعة وإياكم واتباعَ الأكاذيب والإشاعة ولا تنقلوا إلا ما علمتم صدقه وخيره اتقوا الله عباد الله واستمسكوا بدين الله فإن النجاة مما أمامكم إنما تكون بفضل الله على قدر أعمالكم ثم اعلموا رحمن الله وإياكم أن الله أمرنا بأمرٍ بدأ فيه بنفسه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 صلى الله عليه عشرا فاتقوا الله عباد الله وأكرموا أنفسكم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه أجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم ثبتنا في الدنيا على دينك وثبتنا في الآخرة على الصراط وسلمنا اللهم ثبتنا في الدنيا على دينك وثبتنا في على الصراط وسلمنا اللهم ثبتنا في الدنيا على دينك وثبتنا في على الصراط وسلمنا الهنا إنا آمنا بأن رحمتك وسعت كل شيء وأن رحمتك سبقت غضبك وغلبت غضبك وإنا عباد مذنبون مقصرون مقرون بذنوبنا اللهم فبإيماننا ارحمنا واغفر اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم انزل رحمتك علينا اجمعين اللهم انزل رحمتك علينا اجمعين اللهم انزل رحمتك علينا اجمعين اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم من علمته منا على خير وهدى وسنا اللهم فثبت على ذلك يا رب العالمين ومن علمته على معصيه اللهم فكرره فيها يا رب العالمين اللهم فكرره فيها يا رب العالمين اللهم فكرره فيها يا العالمين اللهم من علمته منا مهموما فاذل همه وفرج كربه يا رب العالمين اللهم من علمته منا مدينه فاغض دينه يا رب العالمين اللهم من منا مدينه فاغض دينه يا العالمين اللهم من علمته منا مدينه فاغض بينه يا العالمين اللهم لا تقبض احدا منا إلا وقد رضيت عنه يا العالمين اللهم لا تقبض احدا منا الا وقد رضيت عنه يا رب العالمين اللهم لا تقبض أحدًا منا إلا وقد رضيت عنه يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلاء أن تجمعنا ووالدينا وأهلينا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى أجمعين واللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنًا وفي الآخرة حسنًا واقينا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم